راح عنده الله وحده لا شريك له واشهد ان الله ولا وأشهد أن ورسوله يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله, <تصفيق> لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا بعد قال المصنف عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 قبل أن يقرأ فسألته أي عن سكوته ما يقول فيه قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي المباعدة المراد بها محو ما حصل منها أو العصمة عما يأتي منها كما باعدت بين المشرق والمغرب فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع هو وخطاياه اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس بفتح الدال المهملة والنون فسين المهملة في القاموس أنه الوسخ والمراد أذل عني الخطايا بهذه الإنالة اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسلج والبرد بالتحريك جمع بردة, بردة قال الخطابي ذكر السلج والبرد تأكيدا أو لأنهما ما آن لم تستعملهم الأيدي وقال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقا وفيه أقوال أخرى متفق عليه وفي الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين التكبيرة والقراءة سرا وأنه يخير بين هذا الدعاء والدعاء الذي في حديث علي عليه السلام أو يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة سكت أهنيها قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوء الأبيض من الدنس اللهم اخني من خطايايا بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله سلم إذا كبر في السلاة أي تكبيرة الإحرام سكت نيهة بضم الهائي فنون مثنات تحتية, تحتية فهاء مفتوحة فها أي ساعة لطيفة قبل أن يقرأ فسألته هذا في دلالة على أن هذا الأمر لم يكن معروف عند الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل على اخبار الصحابة به لأن أبو هريرة كان من الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم ومجالسته وغير ذلك ومع ذلك لم يسمع ما رأى من النبي إلا هذا السكوت والنبي ما علم الصحابة ذلك يعني فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر ليس ماذا واجب. بواجب وما علمه إلا بعدما سأل عنه أبو هريرة رضي الله سعال عنه وقد علمه غير من الصحابة في مواطن أخرى لكن هذه كفينة بهذا نستذل على أن هذا الجوع الاستفتاح ليس بواجب وعلا. ثم قال فقال له ماذا كنت تقول فقال أبو هريرة هذا قال قال, قال الرسول أن يقرأ فسألته عن سقوته ما يقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي المباعدة المراد بها محو ما حصل منها أو العصمة عما يأتي منها والمباعدة بيني وبين خطاياي الظاهرة من خلال النص ما وقع منها وليس ما لم يقع ما لم يقع لا يسمى خطاياي لأنها لم يقترخها بعد حتى يضيفها لنفسه هو ما اقترفها بعده فكيف يضيفها لنفسه؟ إذن المقصود به الخطايا التي وقعت منه يعني وهذا فيه بذالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا يعني والمقصود بهذا ليس الكبار وليس غير ذلك مما يعد عد الأنبياء من الخطايا وهذا النبي كان يسأل هذا السؤال إذن فقوله قبل أن يسألت عن سكوته قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا المباعدت المرد بها محو ما حصل منها يعني يوم القيامة لا تجمعني وإياها يعني المباعدة المقصود به لا تجمعني وإياها ويكون ذلك إما بعفوها إما بمحوها كما يقول له على نفس المعنى يعني. أو العثمة عما يأتي منها وأما العثمة ما يأتي منها ما يكون بهذا المعنى وإنما يسأل بأن لا يقع في الخطايا والزليل لا يكون بمثل هذا قال رفعه رحمه الله تعالى ثم قال عليه الصلاة يأتي منها كما باعدت بين المشرق والمغربي فكما لا يشمع المشرق والمغرب لا يشمع هو وخطاياه شوف الآن الشرح هذا الأخير فيه دلالة على أن الشطرة الثانية لم يعتبره يعني ما قاله أو العثمة عن ما يأتي منها ثم لما وجد كما باعدت بين المشرق والمغربي يدل على ماذا؟ على الوقوع ولهذا طلب المباعد بينه وبينها وأما ما لم يقع فكيف يطلب المباعد منه؟ فهذا فعيد يعني في هذا اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوء الأبيض من الدنة قال بفتح الدان للمهمرة والنون فسين المهمرة في القموس أنه الوسف والمراد أزل عني الخطايا شفت الآن يعني شطر هذا الأخير اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوء الأبيض من الدنة إذا كان الأمر كذلك فيصبح إذا كان على الشرح الثاني وهو العثمة عما يأتي منها يصبح لا يتماجه مع هذا مع الشطر الثاني اللهم نقني لأنه طلب المباعدة عنها وطلب التنقية منها فالمباعدة عنها أن لا تكون قريبة من يوم القيامة ولا بد أن ينقه منها في الدنيا قبل عند العرض حتى لا تقع هذه الخطائق فتح الداني الممتقدها الخطايا بهذا الإنالة اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد بالتحريك جمع بردة برد قال القطابي ذكر الثلج والبرد تأكيدا أو لأنهما ماء لم تستعملهم الأيدي وهو لا لأن في إطلاق على هذا كل نوع من الأنواع له نوع خاص البرد هو الذي يكون يعني كالحجار ينزل والثلج هو اللي ينزل خفيف ككالقطن وغير ذلك فلو مختلفان يعني لا يدل على أنه شيء ماء شيء واحد قام كما قال المونها عز وجل بالنسبة لنزول البرد اشتغل فيه جبال فيها من برد ايوه ايوه في جبال فيها من برد والثلج امر اخر فهذا الجمع دليل على أنه جمع بين الماء السائل والبرد الذي يكون عندنا احنا نقول الثلج التبروري بالاسم العام عندنا وأما الثلج فهو الذي ينزل كالسوف كالقطني فأصبح أنواع ثلاثة من المياه في حد ذاتها وهذا دليل على تمام إجالة الخطايا بحيث لا يبقى منها شيء هذا أطلب منه صلى الله عليه وآله وسلم المقصود به من الظلج والخطايا التي وقعت ولهذا قال نبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن نار بباب أحدكم يجبسلوا منه في يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء فقال فكذلك مثل الصلاوات الخمس يعني الذي يصنى الصلوات الخمس كمن يجبسلوا في اليوم خمس مرات أي لا يبقى من ضرنه شيء أي من شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تزال هذه الخطايا بالماء والثلج والبرد بحيث أن يلقى ربه وليس عليه شيء من الخطايا وليس معه شيء من الخطايا نعم قال الله مغسل من خلال الثلج بالتحريك نعم خلال هذا قال ذكر الثلج والبرد تأكيدا أو لأنه مالا هذا كل ما عنده اشتخل هذا وقال مدخل عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاث أشياء منقية يكون في غاية النقاء وفيه أقول وفيه أقوال أخر متفق عليه أقوال في شرح هذا لكن الظهر هو ماذا غسلني من خطياي طي من خطياي كما جاء نقني وغسلني من خطياي لحيث هذه كلها فيها تأكيد على أفر الخطيئة على الإنسان يوم القيامة يعني هذا التأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم فيه لابد أن يزلك الإنسان بعد قراته لهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغربي ثم يؤكد اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوء الأريض من الدنس ثم يقول اللهم اغسرني من خطاياك بالثلج والماء والبرد هذا لابد أن يدرك الإنسان المسلم عظم الخطيئة يوم القيامة فيحاول أولا أن يتجنبها وأن لا يقع فيها ويسأل الله عز وجل أن إذ وقع فيه أن يغفر له ذلك وهو يكرر مثل هذا الدعاء ويستحذر هذه هذه المكانة أو تتضح له جليا مكانة الخطيئة لأن الخطيئة يوم القيامة بحسب حالها وقد تكون يوم القيامة الخطيئة فضيحة كما الذي لا يؤدي الزكاة فيخيله ثعبان في أقرع والخيل تجتمش عليه صاحب خديعة لوات الغدر يرفع له يعني الذنوب والخطايا هي أضر على الإنسان من كل شيء الذنوب والخطايا هي أضر على الإنسان من كل شيء آثارها السلبية عليه في حياته يعني في هذه الحياة الدنيا آثار سلبية بار الفساد في البرد والبحر بما كسبت أيدي الناس آثار سلبية في القبر يعني بعد ما يخرج من الدنيا آثار صلبية في القبر أنا عملك السيء الذي كان يعمله من أنت الذي وجهك لا يبشر بخير فيقول أنا عملك إذن متابعة الخطيئة للإنسان والخطيئة ضر على الإنسان من كل جيد لأن المرض الجسماني الذي يصيب الإنسان ينتهي بموته ينتهي بموته يموت خلاص جميع الآلام تروح ولا يبقى منها شيء إلا آثار الخطيئة فيتتبعه في حياته في القبر وعند البعث كذلك تتبعه وفي الميزان وغير ذلك حتى تدخله معنا النارة إذن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أكد طلب يعني إيزانة الخطايا المباعدة بينه وبينها ثم النقاء منها كما ينقى صوت الأبيض من الدرس ثم غسلها أي ما الغسل من الخطايا بالماء والسلج والبرد إذن انتبهوا جيدا إلى هذا الكلام أي منهم صلى الله عليه وسلم ولا يمر منهم مرور اللئان لأن اللئان هم الذين لا يعطوا قيمة لأي شيء وأما الكراب فهم يعطون القيمة لمن يستحق وأن تكون له قيمة إذن انتبهوا جيدا لمثل هذا صدق هذا المصنف عليه رحمه الله والاولى بالنسبه لاعلى من حيث الترتيب يعني كان الاولى أن يكون حديث ابي هريره ومالك هو, هو الاول يعني في دلاله على في دلاله على حكم عدم وجوب هذا وغير ذلك ظاهره يعني ولو انه جاء به في الثانيه نعم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ولا, ولا إله غيره رواه مسلم بسند منقطع ورواه البارق قطني موصولا ومقوفا قال الشارح عليه رحمة الله وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أي بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبخك حال كوني متلبسا بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع قال الحاكم قد صح عن عمر وقال في الهدى في الهدي النبوي أنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم مرفوع ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى مارويا عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض مارويا لكان حسنا وقد ورد, في وقد ورد في التوجه ألفاظ كثيرة والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم فقد ورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفي رواسه ضعف والدار قطني عطف على مسلم أي رواه الدار قطني موصولا وموقوفا على عمر وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة مرفوعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الحديث ورجال إسنا به ثقات وفيه انقطاع وأعله أبو داود وقال فدار قطني ليس بالقوي قال رحمه الله سبارك وتعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جذبك ولا إله غيره رواه مسلم بسند مقطع ورواه الدرقطني موصولا وموقوفا إذن هذا وتبت صحيح عن عائشة وعن أبي سعيد مرفوعا يعني كان الأولى على المصنف أن يذكر حديث عائشة وأبي موسى كلاهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يعني فيه الرفع صراحة لأن ما فعله عمر هو في حكم الرفع يعني ليس مرفوعا ولكن في حكم الرفع خاصة بعدما قال المصنف في الكلام في شرحه ثمة وقاله برفع الصوت يعني وقاله وهو أثناء الصلاة كان يجعر بها أثناء الصلاة ثانية يقرأ ذلك أي جهران بسبحانك الله وحمدك وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أي بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إلى غيرك رواه مسلم بسند منقطع وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قالها في الصلاة سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إلى غيرك فقال الرسول سلسل من المتكلم في الصلاة آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله قال رأيت ماك ثلاثون ملكا أو قريبا ذلك يبتدرونها لعظم هذه الكلمات يعني عند الله سبحانه عز وجل وقال رحمه الله سبحانه قال الحاكم وقد صح عن عمر وقال في الهج النبوي يعني القيزية إنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ولذا قال الإمام أحمد يعني هو الآن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به في مقام النبي أي عندما كان يصل بالناس ويجهر بذلك فهو في حكم المرفوع وقلنا حديث عائشة وأبي سعيد هو أولى بالذكر لأن كل منهم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي كان يستفتح الصلاة بذلك فيكتفي الإنسان بما هو مرفوع صراحة بما هو في حكم المرفوع الآن من عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لأنه لا يقال. بمجرد الرأي قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما رويا عن عمر ولو كان رجلا استفتح ببعض ما روى لكان حسنا يعني قال أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح لذاب إليه استفتاح عمر ولو قال بعض ما رويا عن عمر لكان حسنا وقد رويا في التوجه ألفاظ كثيرة والقول بأنه يخير العبد بين قول بينها قول الحسن يعني بالنسبة للدعاء الاستفتاح لأن المهلة قصيرة واضح لأن المدة قصيرة يعني أحبابنا أم كرهنا نقول لابد فيها من تنوع يعني الآن مدة والذي قال حديث أبي هريرة عليه المعول في مثل هذا حديث أبي هريرة قال رئيس رسول الله السلام ماذا يفعله سكت بنيها يعني وقتا وجزاء يعني فيه دلالة واضحة أن في هذا المقام الاختلاف اختلاف ماذا تنوع يعني الاختلاف اختلاف تنوع يعني حتى لا يكون بعد ذلك الإنسان يقول لك الجمع ولو أنا في الأذكار الأخرى فيأتي بعد ذلك أنا ما في يعني الأذكار والأدعية هو جواز الجمع هذا الأصل يعني جواز الجمع يعني الأصل في الأذكار والعدعية هو جواز الجمع فالخروج عن هذا الجواز الجمع إلى التقييد بذكر واحد لا بد له من قريلة كما قلنا هنا الآن ولو أنه ورد بسند ضعيف الجمع لكن كما قال هو سيقول بعد حين لكن هذا وارد بسند ضعيف يعني ما فيش جمع بين دعاء الاستفتاح إذن فهذا يعني فيه دلالة من حديث أبو, أبو هريرة رضي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو السكوت هنا أن هنا لا بد أن يكون الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع لا يكون يعني لا يجوز الجمع بين هذه الأذكار لأنه لو جمع لطاله قول العبد بينها قول حسن وأما الجمع بين هذا وبين وجه وجه الذي تقدم فقد ورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير يعني ما هو ضعيف هذا الحديث اللي رواه الطبراني بالكبير هو ضعيف بحد ذاته ولا معول عليه في هذا يعني لا معول عليه لو صح لكان فيه دلاله واضحه على جواز الجمع لكن بعد الضعف لا حول ولا قوه الا بالله لا نستطيع نقول بذلك ومع حديث ابراه يتاكد عدم الجمع يعني فلان وفي روايته ضعف والدار قطني عطف على مسلم يعني أخرجه مسلم والدار قطني أي ورواه الدار قطني موصولا أي مرفوعا وموقوفا على عمر رواه بسندين أما قونه مرفوعا ففيه ضعف كما هو معروف وأما موقوف في صحيح عن عمر رجال وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة مرفوعا قالت كان الرسول المسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الله محمد الحديث ورجال إسناده ثقات وفيه قطاع وأعله أبو داود وقال الدرق أثنين ليس بالقوي لكن بمجموع الطرق يصح يعني وصححه الشيخ ناصر رحمه الله سبارك وتعالى بمجموع الطرق نعم قال المسمف عليه رحمة الله ونحوه عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ونحوه أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه كان يقول على التكبير أعوذ بالله السميع لأقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائلهم من الشيطان الرجيم المرجوم من همزه المراد به الجنون ونفخه بالنون فالفاء فالخاء المعجمة والمراد به الكبر ونفه بالنون والفاء المثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاء والحديث دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والظاهر أنها أيضا بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوض القراءة وهو قبلها قال الرحمن الله وتعالى ونحوه أي نحو حديث عمر رضي الله تعالى عن أبي سعيد أو نحوه عن حديث عائشة التي ذكر من قبل والأصل به يعود إلى حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لأنه كلامه وابن حجر عسقلاني وليس كلام الشارح هذا ونحوه فالمقصود به ونحو حديث عمر ليس حديث عائشة رضي الله عنها لأن هذا الذي ذكره وعده هو ابن حجر عسقلاني والأصل المثن هو له وأما ما ذكره في الشرح عن عائشة فهو من كلام الشارح قال عن أبي سعيد مرفوع رضي الله عنه عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبيرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همجه ونفسه ونفخه ونفته هذا يعني كان فيه لا إله إلا الله ثلاث مرات عندك لفظ أنت نكر لي لفظه يا فضيله السير طيب انا بدي اذكر صديق كان راسله ف... اذا حسبت تحصنات سبحانك اللهم وبحمدك اديش بك الاستعاذ تبارك اسمك وجدك ولا اله لا لذي بعدها الاستعاده ومن بعد يقول لا اله الله وعد... لا الله ثلاث مرات منجد <تصفيق> يقول الله اكبر كبيره ثلاث مرات ثم بعد ذلك يستعيذ لكان يفعل ذلك في قيام الليل يعني يفعل ذلك في قيام الليل ذكري بهذا اللفظ انا كنت شكون من قبل وما ما توصلت لهذه الجزئيه هذه فيه تهليلات يعني لا اله الا الله ثلاثا وكذلك عباره أخرى تعظيم لله عز وجل ثلاثا ثم بعد ذلك يستعيد يعني هذا الوارد في حديث ابي سعيد ولو انه قصر هو في في تخريج ألفاظه مع رب حجر في هذا الأمر هذا لما يبحث على ما يوافق به صاحب, صاحب ما سبق أن ذكر وإلا زيادة ما يذكرها وإلا هي مذكورة يعني الثلاثة براجعه إن شاء قال الرحمن الله ونحو أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد مرفوع عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع لأقوالهم هذا السميع أعوذ يستعيد بالله السميع الذي هو سميع بماله لا يخفى عن سمع شيء في الأرض ولا في السماء ليس لأقوالهم بقط بل لكل شيء يحدث في هذا الكون فهو سميع فهذا يكون أولى في تعظيم الله سبحانه عز وجل فليس فقط للبشر فقط لأنك يقول سميع لأقوال البشر شيء آخر وما سميع لما يحدث في كونه فهو أعظم في تعظيم الله من حصره بالأقوال وهو سميع العليم ماذا بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم والعليم ماذا بكل شيء في الكون يعني هذا السمع والعلم هي صفات عظيمة جدا لله عز وجل و هي الخلق هي الأولى والموثي والقدرة هذه الصفات عليها مدار جميع الصفات الأخرى وحق العبادة لله مرتفط بذلك يعني فهو قال أعوذ بالله السميع لكل ما يحدث في كونه لا يعزب عن علمه او عن سمعه الجيد هذا لا يعزب عن كل شيء وقال لهذا قال النهو العجل ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله بما قول فما خفي لأنه قال لأقوالهم فإذا قلنا لأقوالهم يصبح ما ي يك... ما يجيش في خاطر الإنسان ماذا لا يسمعه وهذا خطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها لتخبريني أو ليخبرني العليم الخبير فما كان الجوابه رضي الله سؤالها أو كل شيء يكتبه الناس أو كل شيء يعني يكتبه الناس أي لا يحدثون ما يجري في أنفسهم يعلمه الله إذن ففي قوله لأقوالهم خطأ هذا يعني لم يعطي لله العظم التي يستحقها ونهذا لما نزل قوله تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخلوه يعلمه الله يحاسبكم به الله إذن فهذه معنتها سميع لكل ما يقع من الإنسان ومن غيره في حركات هذا الكون وغيرها لأن كاين أشياء تحدث في الكون إذن فلابد أن يكون سمعه آظم من ذلك يعني لكنه حسر بما يهز به كيان الإنسان ويعلم عظمة الله عز وجل في حق الإنسان حتى لا يتكلم إلا بما يرضيه قال العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم من الشيطان الرجيم المرجوم من همزه المراد الجنود والجنور ونفخه بالنون فالفاء فالخاء المعجمة والمراد به الكبر ونفته البنون والفاء والمثلبت المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاب والحديث دليل على الأصل الذي سيق فيه يعني الحديث جاء دليل على ما سيق له ابتداء يعني الجايد متبع ثم بإمكان يشتفق منه يعني الآن للتعود قبل القراءة يعني, يعني فيه فائدة تاني فيها الفائدة الأولى لما شيق به في الأصل وهو قال ونحوه عن أبي سعيد مرفوع يعني المقصود به ونحوه أي نحو حديث عمر فهو تاقل هذا الحديث من أجل ماذا الاستفتاح أصالة وضمنا يستفاد منه بالتبعية هذا جواد التعوذ أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته هذا يعني بالتبعية وكان النبي كان يفعل ذلك قبل القراءة والحديث عن استعادة وأنها بعد التكبيرة وهي ليس المقصودة أنها بعد التكبيرة وإنها بعد دعاء الاشتفتاع والظاهر أنها أيضا بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ تعوذ القراءة وهو قبلها نعم فضل قال المثلث عليه ورحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا رفع لم يشخص رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع, افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة قال الشارح عليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح أن يفتفح الصلاة بالتكذير أن يقول الله أكبر كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبين عين والمران تكبيرة الإحرام ويقال لها تكبيرة الاشتتاح والقراءة منصوب عطف على الصلاة أي ويستفتح القراءة بالحمد لله بالحمد بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين وكان إذا رفع لم يشخف بضم المثنات التحتية فشين ثقاء معجمتان فصاد مهملة رأسه أي لم يرفعه ولم يصومه بضمها أيضا وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفره خفضا بليغا بل بين الخفض والرفع وهو التسوية كما دل له قوله ولكن بين ذلك أي بين المذكور من الخفض والرفع وكان إذا رفع أي رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب ثم ارفع حتى تعتذل قائمة وكان إذا رفع رأسه من السجود أي الأول لم يسجد الثانية حتى يستوي بينهما جالسا وتقدم ثم ارفع حتى تضمئن جالسا وكان يقول في كل رفعتين أي بعدهما التحية أي يتشهد بالتحيات الله كما يأتي ففي الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط وفي الثنائية الأخير وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين وتقدم في حديث أبي حميث وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان لضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة ويأتي تسيرها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه استراش السبع بأن يبسطهما في صدوده وفسر السبع وفسر السبع بالكلب وورد في رواية بلفظه وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أبو الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة قال ابن عبد البر هو مرسل أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة ويأتي وأولى أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة والحديث فيه دلالة فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة وتقدم الكلام فيه في حديث أبي هريرة أولا الباب واستدل بقولها واستدل بقولها والقراءة بالحنف على أن البسملة ليست من الفاتحة وهو قول Anas وأبي من الصحابة وقال به مالك وأبو حنيفة وآخرون وحجتهم هذا الحديث وقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين الصورة نفسها لا هذا اللطب فإن الفاتحة تسمى بالحمد, بالحمد لله رب العالمين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري فلا حجت فيه على أن البسملة تغيثت من الفاتحة ويأتي الكلام عليها مستوفا في حديث أنس قريبا وتقدم الكلام على أنه في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يخفضه كما تقدم على قوله وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحية والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتي لفظه في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى ففيه شرعية التشهد الأوسط والأخير ولا يدل على الوجوب لأنه فعل إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوبا والأفعال لبيان الواجب واجبة أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل كما رأيتمون أصلي وقد اختلف في التشهدين فقيل واجبان وقيل سنتان وقيل الأول صلة والأخير واجب ويأتي الكلام في حديث ابن مسعور إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير وأما الأوسط فإنه استذل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديد ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سهى عنه لم يعد لآدائه وجباره بسجود السهو ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالرقوع وغيره من الأركان وقد رد هذا الاستجلال بأنه يجوز أن يكون الهجوب مع الذكر فإن دخل في فرض آخر جبره سجد السهوي وفي قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ما يدل أنه كان جلوسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السجدتين وحال التشهد وقد ذهب إليه الهادوية والحنفية ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين الجلوسين فجعلها رصيفه الجلوس بعد الركعتين وجعل صفه الجلوس الاخير تقديم رجله اليسرى ونصب الاخرى والقعود على مقعدته وللعلماء خلاف في ذلك والظاهر انه من الافعال المخير فيها وفي قولها والظاهر انه من الافعال المخير فيها وفي قولها ينهى عن عقبه الشيطان أي في القعود وفسر في تفسيرين احدهما ان ان يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبين ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة في القعود غير غير الأخير وهذه تسمى إقعاء أو جعلوا المنهية عنه هو الهيئة الثانية وتسمى أيضا إقعاء وهي أن ينصق الرجل اليتيه في الأرض وهي وهي أن ينصق الرجل اليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخديه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب وافتراش الدراعين تقدم أنه بسطهما على الأرض حال السجود وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالحيوانات نهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كاستراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذنى بخير شمس وفي وفي قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دلالة على شرعية التسليم وأما إجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم وعن رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يسخس رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الرقوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من الشيطة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيات التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل الذراعي افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول سلم يستفتح أي يفتتح الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الحرام أي يقول الله أكبر كما ورد بلفظ بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم والمرض بتكبيرة الحرام ويقول لها تكبير الافتتاع ويقال لها تكبيرة الافتتاع والقراءة منصوب معطوف على الصلاة أي يستفتح الصلاة ويستفتح القراءة بالحمد لله بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين وكان إضارك على المشخص يعني أنا تذكر ما يسمع أنا قولها ما يسمع وما يسمعه الإنسان يعني هي قاتل يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا كان ما يسمعه جميع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ببكر وعمر وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يعني هذا المقصود به يجهرون بالحمد لله رب العالمين وأما البسملة فلا ذكر لها في هذه النصوص التي بين أيدينا يعني هذه النصوص التي بين أيدينا فلا ذكر لها وأخطأ قتادة رضي الله رحمه الله تعالى او من روا عنه أنه روى هذا الحديث حديث أنس ماذا بالمعنى ووهما قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين رواه بالمعنى وقال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم مع أن أنس ماذا ترى أنهم ما يقرؤون باسم الله الرحمن الرحيم وإنما بكر أنهم يفتتحون بالحمد لله رب العالمين هذا ما يسمعون به الآخرين وورد حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صريحا في أن البسم لآية من الفاتحة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فدلال بين هذا القول منه صلى الله عليه وسلم والفعل منه صلى الله عليه وسلم أن يعني هذا فيه دلالة القول منه والفعل منه أن كان الغالب من حياته صلى الله عليه وسلم في القراءة هو عدم الجهر بالمسملة يعني لما قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منه. هذا فيه ذلالة على وجوب قراءة البسملة لأنها آية من الفاتحة ثم فعله بين أن هذه الآية تقرأ سرا ولا يجهر بها وهذا جمع بين ماذا؟ بين النصوص وممكن أحيانا يجهر بها الإنسان كما جاهر عمر الخطاب ربي الله تعالى عنه ورضا في الأفر الذي مر بنا جاهر بماذا؟ بدعاء للتفتاح ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجاء وإنما فعل ذلك للتعليم ولا بد أن يفرق الإنسان بين الفعل أن يفعله أحدهم للتعليم وبين أن يكون سنة فعمر لو يقض عليه إنسان هذه على أنه يجهر بجدعاء للتفتاح على الدوام اقتداءا بعمر رضي الله تعالى ورضاه نقول أخطأت هنا لماذا؟ لأن عارض هذا الفعل من عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عارضه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون حمل قول عمر وفعل عمر على ماذا على التعليم وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها فيه دلالة على أن البسملة آية من الفاتحة يعني صراحة بهذا النص أنها آية من الفاتحة ثم فعله صلى الله عليه وسلم عدم الجهر لها لا يدل على أنها ليست بآية وإنما كان لا يجهر بها إذن على هذا الأساس يقول التعامل في مثل هذا وجمع النصوص على الدواب هو المطلوب وهذا يبقى أصل أصيل في الحياة العلمية يعني يجب والحالة هذه جمع النصوص إذن هذا دايما نحن نركز عليه في هذا المقام في هذا الباب يجب على طالب العلم في المسائل هذه العلمية أن يجمع النصوص قبل أن يتكلم لماذا؟ لأن هذه جمع النصوص يترك الإنسان ماذا؟ يعلم المقصود من كلام من النبي صلى الله عليه وسلم وما يريده النبي من ذلك لأنه لا يقع خطأ كما قال بن قيم جزية رحمه الله لا تقع بدعة ولا يقع خطأ في الاشتهاد إلا بسبب ماذا سوء فهم مراد الله ومراد رسوله ما من خطأ وما في يعني في الاشتهاد ولا بدعة وقعت إلا بسوء فهم مراد مراد الله ومراد رسوله وعلى هذا للوصول إلى معرفة مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من جمع النصوص وبذل الوسع في ذلك فأنتم رأيتم الآن في قول عيشة قالت هذا في قول ابن عباس قالت هذا لما جاء حديث أبو هريرة فجاء صراحة في أن البسمة لا هي آية من الفاتحة ولولا حديث أبو هريرة لأصبحت هو المذهب الشيد أبو هريرة ورأيتم كذلك في جمع النصوص كيف يتبين أن قتادة روى حديث أنس بالمعنى هو أنس قال كانوا نفظة لرواها أهل العلم يعني قاتلت عن أنس كانوا يستفحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة سكت عنها لكن القتابة كتب رسالة يعني ما بحثت الإسناد من الخطاط حديثاته فقال كانوا لا يستفحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يعني هو قائم لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن روى الحديث ماذا بالمعنى او روى هذا الاثر بالمعنى فلما رواه بالمعنى اخل بمقصوده صاحب الكتاب الراوي الاصلي وهو انس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن عيش قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح اي يفتتح صلاه بالحمد لله رب العالمين بالدال على رفع بضم الدال على الحكايه بِلله رب العالمين كان اذا ركع لم يفخس يعني انها تقول قرأ بالحمد لله رب العالمين بل بدأ بالحمد لله اي بالفاتحه يعني ليس المقصود به ماذا يقرأ ماذا يفعل المقصود به يقرأ بالفاتحه وترك ذكر الصوره كليا ذكرت فقط بماذا يبتدئ أي بالحمد لله رب العالمين والصورة تأتي بعد ذلك كما جاءت في النصوص التي مرت من قبله قال وكان اذا ركع لم لم يشخض بضم المثنات التحثية فشين فخاء معجمتين فطاد نعم هم لا رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه بضم أيضا بضمها أيضا وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفره خفضا بليغا بل بين القضل والرفع وهو التسوية كما دل له قوله ولكن بين ذلك يعني سوى ظهره أثر داره أي ثواه يعني كأنها تبين وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في نقل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا أن كل شيء لم يذكره الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجال صحابنا اليوم كل شيء مجال شيء نعم كل شيء يذكره لم يذكره الصحابي في وصف الصلاة نقول هذا لم يفعل لأننا نرى أنهم وصفوا كل هذه الأمور بمجموع هذه النقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل فلم يترك شيء في الصلاة إلا وقد ذكره الصحابة وذكره الهيئة التي لاجمة من ذلك في ذلك المواطن فما لم يذكر يصبح من أراد أن يسترل استدل فقط بعموم كوضع يدي على صدر بعد الرفع ماله من الركوع وإنما استدل بعموم وهو قوله كان يقبض ماله في القيام وجاءت رواية أخرى هي أعم من ذلك وهي كان يقبض في الصلاة فإذا أردنا أن نعمل هذا العموم فإعمال العموم اللعم أولى من فعل هذا العموم كان يقبض في الصلاة أي المقصود به في جميع هيئات الصلاة التي لم تكن للصلاة فيها هيئة بد أن يعود صاحب الله لماذا؟ يعود إلى القبض يعني أين تكون لم تكن لليدين هيئة أثناء الصلاة بد أن يرجع للعموم وهو قبض ولا قائل بهذا العموم في وجه من الوجود يعني يستلزم عليه أنه إذا كبر صلى الله عليه عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يدعب عندما يجي يكمل القراهة يكبروا يجي بعد ما بعدما يرفع يشلزمه يقبض ويهوي راسعا عندما يصل إلى موطن للركوع ثم تيشبح ليدين ماذا موطن وهو جعله على رقبتين ينتقل إلى الرقبتين يخرج من القبض وإذا رفع قال سمع الله من حميده يعود القبض حتى يستوي قائم هو ماسك بهذه الصورة وإذا رفع وأراد الهوي إلى السجود لابد أن يعود إلى ماذا إلى القبض حتى يهوي ولا يقول واحد بهذا العموم لأنهما أعملوا العموم الثاني وخرجوا عن, عن النقل عن النبي صلى الله عليه من الصلاة وما كان قال معجزه حتى عاد كل عضو إلى ماذا إلى ما كان عليه من قبل يعني العضو البشري الذي كان عليه من قبل لا المقصد به عند القيام وهم جعلوا هذا القيام وعملوا هذا العموم إذن هذا كله وهذا الوصف الدقيق من عائشة من غيرها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وظاهرهم فيه دلاله أن كل حركة من حركات الصلاة يجب أن تنقل وما لم ينقل نخرج عن هذا الأزر كلية شكرا. نعم في نزول السجد يوجد هيئة هي مجافتة يدين عنها كي يوصل مشي يصل تحت مشي منها لا. كيف يجافي هو نهوي مش من بداية النزول مش من بداية عندما يرفع الآن نجي هاول للسجود كي يمشي لابد ينتقل وهو ما هذا قابض ومن بعد يجافي لابد يعود إلى القبض حب أم كره وعندما يرجع الهيئة أخرى يرجع هذا وإذن فنقول هذه الهيئة وهذا الوصف الدقيق من عائشة ومن غيرها من الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها هنا يرجع لك اللفظ انتاء العموم وذكرناه بالأمس يعني هم ذكرناه العموم ماكنش معنا تلاش الموطن هنا أمس اي امس ذكرناه اين لما سالني الاخ عن العموم العم قلت له كان العموم اللي هو عموم محصور مقصود مقصود بالعموم من اجزائه وذكرنا بالامس على ان العموم عموماني ثاني العموم محصور يعني عنده حصر بدايه وهو عموم في ذاك الجزئيه من بدايتها لنهايتها وكان يعني ما عندوش حصر وهذا خاص بالعبادات فالعموم هو محسور في كل جزئية من الجزئيات لهي من ألفاظ العموم لا بد في كل جزئية منها الى. فعل كمان الآن نتكلم عن الصلاة كاين بداية وكاين نهاية للصلاة فكل نص عام فيها يجب بعدها في كل جزئية من جزئيات لكن العموم الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قال صلوك ما رأيتموني ماذا وصليه وسبحان ربي العظيم لم يوجد عن أحد من الصحابة رواية ماذا؟ القبض على الرفع من الركوع ولا واحد من التابعين رواية الرفع من الركوع وإنما حجظني قال عهدي كان في كلام بالشيخ ناصر في السفرات النبي أنه يؤثر عن أن الإمام أحمد سئل ماذا في ذني في ذانية أن عهدي طال بهذا نعم؟ هو كذلك. هو كذلك هذه الأمور عالقة من زمان زمان زمان زمان, زمان فهذا أن الإمام سئل الإمام ما لا يفعله قال إن شاء قبضوا إن شاء يعني مخير في ذلك لكن نحن في هذه الجزئية لا نقول إن شاء لابد أن نرجع إلى الصحابة ما دام واحد من الصحابة قال بالقبض بعد الرفع من الركوع دليل على ولم يوصف حائرة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا لم يوجد لدقة الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وأوصاف الصلاة ثم قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيتوني وسلي لن قال وقد قال تره بيثاند ولكن بين ذلك سمعت وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهذا كله يدل هذا تقريبا ما دل عليه حديث المذئ صلات المذئ صلاته جاء خصيصا لانه ماذا كما قلنا في الكلام القبل يعني لأن ابن حجر الشارح لنا وغيره من اهل العلم قالوا أن ما في المسيح كلها هي تدل على الواجبات قلنا الأمر ليس كذلك الخطأ من المسيح ماذا كان كان لا يطمئن وكان النبي يرمقه هو لا يطمئن والنبي كان يرمقه فالدليل يعني الأمر الذي من أجله النبي قال صلي فألناك لم تصلي هو مانا هو عدم لكم ألان. هو عدم لكم ألان ويدل على ذلك ما ذكرنا من قبل إيش إذا كان تذكر يعني وذن مشي في اللد ها لا لا يتم ركوع فاذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ومن تقص من هذا فانما تنتقصه من صلاتك ذكرناه من قبل قلنا هذا فيه دلاله لو كنا كنا هذيك هي الواجبه اذا انتقصت افسد الواجبات المقصود به يعني ما أتيت به على الوجه الذي بينت لك ومن تقصت فبحال حال المنتقص إذن فبقوله ومن تقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك فإذا جئت بالصلاة على هذا فهو الأكمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم جله على أعلى مراتب ماذا الصلاة الذي يجب أن تصلى ثم يكون بعد ذلك النقص بحسب حالها ما تنتقص ينتقص وفيه من يخل بالصلاة فيكون إخلالا فهذا يفتل الصلاة وفيه ما لا يفتل الصلاة يعني بحسب الحال قال رحمه الله نام لم يجد حتى يستوي قائما تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تستوي قائما في بعض رواية وكان إذا رفع رأسه من الشجود أي الأول لم يجد الثانية حتى يستوي بينهما جالسا يعني حتى يرى نفسه يطمئن طمئنا يجلس وتقدم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وكان يقول في كل ركعتين بعد أي بعدهما التحيات أي يتشاهد بالتحيات لله كما يأتي في الثلاثية في, في الثلاثية والربعية المراد به الأوسط وفي الثنائية الأخير والهو لا يقال دائما كما مر بنا من قبل أي يقال في التشهد الأخير لابد أن يكون سبقه تشهد المال أول هذا جاء في حديث لفيه فرق النبي بين التشهد الأول والتشهد ذلك أي الجلسة الأولى والجلسة الثانية وكان يفترس رجله اليسرى وينصب اليمنى ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين وتقدم في حديث أبي حميد وإذا جلس في الركعتين جلس على رسله اليسرى ونصب اليمنى وجاء في الأخير فماذا فعل عكس ذلك وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهذا ما يكون إن شاء الله البقية في الأسرع القادم بإذن الله عز وجل وسبحانك الله وحمد الله